ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مول له ومن يؤذي فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس والأخوان الذين من نفس واحدة خلق منها زوجها ومنهما رجال كثيرة ونساء الله الذي تساهلون به والأخان إن الله كان عليكم عقيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا القول بسبيل واتحبوا اعمالكم ويغصر لكم جنوبكم فنن يطير الله الرسول واتقوا سيدكم جنعين اما دعنا فان اشرف الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في اما دعنا توسعو شامل ما ذكرنا فيه من شرف ثلاثه وصول هذا الكلام في وهو كتاب صغير في المبنى وكبير في معناه وقبل ان ينتهى في الدرس خرجنا ذكر بامر النار هو وهو مهم وهو ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه حينما كانت في سفر وتفرق في الشعاب وذكر له النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا من عمل الشيطان وهو يتفرق بالاجبال هذا من عمل الشيطان فقال بعض الصحابه انه بعد ذلك الصغير كانت تحويه وكانت وكان جسمه بالعشرات ما كان صغير وضيق خلال التدهوش علينا ان نختلف ونشتى اكثر واصرب الانامه فضل عليه حتى يقع الخير تعرفون الملائكه وطشان الرحمه كذلك يعني الناس إحنا بنشوف الشيخ داني مرة داني ليه كمان تفاهة فيه أنا صح عندي <تصفيق> على محمد بن عبد الله عبد بن عبد النجار بن هاشم هالش من قويش من العرب من دولية من من من العرب من بريئة إحنائيين من أورهين خالد العرب البالش من يتعرض العرب العرب على اثنين عرب, عرب عارضه وعرب مستعد عرب عارضة وعرب والعرب العارضة هم الأصل وهم أصحاب النوم هم العرب العارضه والقبيلة التي جاءت إلى مكة حينما كانت هاجر زوج إبراهيم عليه السلام ومعها ابنها اسماعيل عليه السلام كانت في مكة وجاءت قبيله من العرب العارب لأهم أصلوا هذه اللغة أصل العرب وابقي عندهم وتربى عندهم اسماعيل عليه السلام وتزوج منهم وتعلم منهم اللغة العربية ومع ذلك خرج ابناؤه وقليلته وعشيرته وهم العرب المستعدة يسمون بالعبنانيين ويسمون بالعبنانيين فالعرب على قسمين عرب عاربة وعرب مستعدة وقيل أن العرب العاربة هي كبارة على قسمين وهم الباهرة والباهرة الباقية التي تلتقى وهم الذين فيه منوح عليه السلام وعود وصالح فبقيهم الأحطانيون الباقية ثم خرجت منهم العرب المستعبدة لأنهم تعلموا العربية من العرب العالدة قال من العرب والعرب من ذريه اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام ابراهيم هو خليل الله والله الناس يقولوا ابراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله وهذا خطا هذا خطأ لماذا لأن المحبة أقل من الخله المحبه أقل درجه من الخله عندنا محبة وود وخلة فعندها رسولة هي المحبة والتي أكثر منها هي الود والموده وأكثر منها وأكبر هي الخلة والخلة كما قال الشاعر تسللت مسالك كروشي تخللت مساري كروشي مني فإذاك تسمي الخليل وخليلا وهو شكلة المحبة والنبي عليه الصلاة والسلام خليل لله كما قال في الحديث الصحيح الذي في إسرائيس المسلم عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول على إلني أبرو الله أن يكون لمنكم خليل فإلما الله اتخذ خليل كما اتخذ إبراهيم خليل ولو كنتم اتخذ خليل لأتخذت أبا بقرة خليل. ثم قال بعدها ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فإني أنهاكم عن ذلك ولا تتخذوا القبور مساجد إبراهيم هو خليل الله وهو النبي كان والنبي عليه الصلاة والسلام هو كذلك خليل الله والنبي عليه الصلاة والسلام جمع اتصال كذلك هو كريم الله كما أن موسى كريم الله فالنبي عليه الصلاه والسلام وفلمه ربه جل دعنا عند حينما عرج به ميلة إسرائي والمعراج فجمع سلطان كثير عليه الصلاة والسلام قال ابن إبراهيم وإبراهيم كان أمة وحدة إبراهيم لعظه الله عز وجل إلى قوم المشركين وانقسموا على قسمين قسم يعبدون الإنسان والروحانيات العلوية كما يقولون الأفلاس وغير ذلك فقسم يعبدون الاصنام <تصفيق> نوح برعلي عليه السلام أرسل إلى من كان يعبد الأفلاس نذع وكذلك إلى الذين عبدوا الاصنام وهؤلاء منشوا شركهم كان من الفلسفة هؤلاء منشوا شركهم كان في الفلسفة في الآخر. كما قال جل في علاه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين كان أمة اي كان ايمانا قانتا لله مقبلا على الله عز وجل مديما على وداماً على طاعته حنيفا علاء عن شرك ولم يكن من المشركين لا اتداء ولا تواصل لم يكن من المشركين في حتى أنه كان وهو صغير ووالده آزم كان يصنع الأطنان وكان نجارا يصنع الأصناف فكان إبراهيم يستهل بهذا الصغار عليه السلام ولم يكن من المشركين لا ابتداء ولا تواصل وكان أقرب الناس شبها بإبراهيم عليه السلام هو محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر هو في الحديث كان أقرب الناس شبها به هو النبي عليه الصلاة والسلام ولما ذكر الحديث هذه الصراء وصف الأنبياء وكل نبي ذكر له شبخ من أصحابه ثم قال على إبراهيم وهو أشبه بصاحبكم قال وله من العمر 63 سنة أربعون قبل النبوة 23 نبي الرسولان النبي الإقرأ ما ذكرنا البارحه أو البارحة وأرسل المددد ووقفنا عند قوله تعالى وربك فكبر فأيه المددد قم فأندر وربك فكبر وثياذك فطهر وَمُوجَدَ فَهْجُ وَلَا ثَلْمٌ تَتَكْتَلَ قال المدّسِر أو أيهم مدّسِرٌ فأنذر يأنذر عن الشيء ينذر عن الشيء ويدعو إلى التوحيد لأن أقل هذا الدين وما فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر سنة أقل هذا الدين هو الدعوة إلى التوحيد أقل هذا الدين عشر سنين كامل التوحيد فقط قيله بعدها بعد السنه العاشره امر النبي عليه الصلاه والسلام بالصيام فعشر سنين كامله للتوحيد من بين 23 سنه يدعوا الى التوحيد وهذا يدعونا الى ان نستخلص عمرنا ما فدراسة حياه النبي عليه الصلاه والسلام وحال النبي عليه الصلاه ليس للاستعراض بها وانما يستخلص من الانسان دروس فيها عشر سنين من ثلاثة عشر سنة, سنة يدعي إلى فقط ويعلم الناس التوشيد ونحن اليوم ما زالت تجد حباب يعني سنة واحدة وتجد يعني أن الخل والخبر ما يحدث وتصيبه نوراء الفترة وربما معظم الدعاة لا يدعون للتوشيد يعني في سنة واحدة تقريبا انظروا إلى المشاكل التي بودها حول الإسلام وحول المسلمين وحول حتى أصحاب المنافع تحدث يعني تجاههم وكذلك من جراء هذا الجراء ذلك كذا فهم لهم سبب لذلك أنهم لم يرتدوا على العصر قد يقول القائل الناس الذين جاءهم النبي على طلعة السلام كانوا مشركيين وكانوا غرقا بالشرك ولكن الناظر في أهل زاهدية يعلم يقينا أنهم كانوا مشركين ولكن كانوا يظنون أنهم على ذين إبراهيم كانوا يظنون أنهم على ذين إبراهيم كما ذكر الله عز وجل ربنا على اليهود والنصار والمشركين حينما قالوا نحن أتباع إبراهيم ونحن على منذ تيب قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا ونأخرانيا هذا ربع للغل والنصارى ولكن كان حنيفاً مسلماً ولم يكن من المشركين فرد عليه وكذلك كما تعلمون أنهم كانوا يصرون وكانوا يصومون كانوا يحجون وكانوا يؤمنون بربوبية الله عز وجل وفيهم هذا الشرك ودعاهم كما ذكرت في عشر سنة التوحيد ثالث اليوم يضرب كثير من الناس ويظن أن الناس يعلمون معنى التوحيد ويعرفون معنى التوحيد هذا ان أن يكون فيهم مشركين اللي لم يكن فيهم مشركين فمعظم الناس لا يعرفون معنى هذه الكلمة معنى الكلمة التي تسخبوا الإخدام ولا يعلمون معنى التوحيد وأنت تشغلهم بقضايا هي من الإسلام صحيح لكنها ليست بأهمية التوحيد الصلاة أمرها مهم جدا وتفرض بعد عصر سنة واليوم تفتح أشياء يعني اللهم المستعان يتحدث عن النقاب يتحدث عن كذا يتحدث عن كذا هذا ناجم ربما لا أكثرهم لا يعلم التوحيد ويتحدثون عن خلافة الإسلامية ويتحدثون عن كذا وكذا يا في الناس نزال في صدقوني ما زلنا في مبتدأ العمري ما زلنا لنأخذ من الصفر. في الدعوة لله عز وجل ثم يتحدث عن أمور يعني ممهد لها هذه الأمور ليس بيعشيق وضخاء لإنسان فين القلب ويشي الغولة تحكم بما أنظر الله وحقيم الحدود وينتأشر فيها الخير الكبير من قال هذا الكلام؟ من قال هذا؟ صبر النبي عليه الصلاه بعد عشر سنوات وبعد عثل سنة فرحل وهاجر إلى المدينة وأجلس دولة هناك ولم يطالب ولم يخرج وهذا واقعنا, واقعنا ولم يخرج النبي عليه الصلاه والسلام يطالب ابا لهب أبا جهل بمطالب ويقوم باعتصامات ومظاهرات من اجل مطالب يقال حقوقيه وكذا النبي عليه الصلاه والسلام عشر سنوات يقول قولوا لا اله الا الله تخلفهم يدعوهم الى التوحيد الى افراد الله عز وجل بالعباده حتى اتبعه كثير من الناس وقتها المشتد عودهم وكانوا على عقيده صحيحة وعلى توحيد تام كانوا يقدمون أنفسهم كانوا يقدمون أنفسهم لله رب العالمين ثم أن الإنسان في أول أمر ولذلك لما في بداية الامر في بداية دعوة النبي على أستاذ السلام كثير من الصحابة طلبوا الجهاد قالوا لماذا لا نجاهد يا رسول الله فالله عز وجل وسلم قال الم تروا الذين قيل لهم قفوا ايديكم نهانا عن الجهاد لماذا واقيموا الصلاة وااتوا الزكاة لماذا قال أهل العلم من ابن علم ابن القيم رحمه الله اولا احصوا عندهم العده الثمانيه لاقامه الصلاه واداء الزكاه وتعلم الدين فلما كتب عليهم القتال بعد ذلك ولم يأتوا بالسند الصحيح وبقويم ينادون بهذه الأمور من أجل من أجل. لما كتب عليهم القتال بعد ذلك قالوا ربنا لما تبدأ علينا الكتاب لذلك خرطنا إلى أجل القناة يعني الإنسان عليه أن يعد العدة الإيمانية العدة الإيمانية قبل كل شيء يعد لدراسة التوحيد ودراسه هذا الدين ومعرفه هذا الدين وصوله العقيدة اليوم لو يخرج علينا أشعر يكتشف بلبلة في البلاد. لو يتكلم عشري في الجزا ويكون صاحب حجة يعني الحمد للحجة يخلص بلبلة في البلاد لماذا لأن الناس ليس عندهم علم. فعلينا أن هكذا بهذا الامر كمان عظيم خاصة من دعوة الناس للتقدير. وكذلك الذي ينظر في الواقع يجد الواقع مخالف لما يظنه كثير من الناس. اذهبوا الى الأرياض وانظروا حال الناس هناك والله الشرك إلى الأعناق أعظم من الشرك الأولين أكبر من الشرك الأولين لماذا لا تطالبه؟ تتحدث معهم عن النقاط ماذا يفهم؟ تحدثوا عن التوحيد علموا أصل الدين علموا أصل الدين حتى يخرج من الظلمات إلى النور حتى يخرج من الشرك إلى التوحيد وأصبر حتى من الشباب يقول لك يا أخي إنه كان يحدث بالتوحيد عشر سنين ألف سنة إلا خمسين عاما نحكيكم عن التربيه نوح عليه السلام ألف سنة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهل حققنا نحن التربيه لو فتشنا في قلوبنا لو زدنا أمراض عظيمه جدا وامراض كبيره جدا من رياء وعجب وحب الظهور وحب التصبر كثير من الاشياء لو فتش الانسان في قلبه لوجد نفسه فارغه عقيقه لو فتشنا في قلوبنا تجده يحوم بالعمل ولا يدري عن نفسه أنه مغلصاً لا ذلك العمل في النبي عليه الصلاة والسلام هذه فبقى عشر سنين يبعو ينظروا عن الشرك تصوروا لم يقل عشر سنين وتوقف لا بل إنه بعد ذلك وصف الدعو لما خرج معه بعض الناس وكانوا صدفا عهد الكفر ما زال دخلوا فتسلاما خرج معه الى غزوه حنين وقال ابو واحد النيفيه رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يلجئون بها لتشحذهم ويعصفون عندها يقال لها ذات انواط عندهم سدره يتبركون بها يضعون عليه السلاح السيوف يقولون تتقوى السيوف وتنتقل لها البركه من السدره فماذا قال الصحابه قال يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار لنا كذلك سيدنا تبرق بها ها طلبوا أمر خطير طلبوا امرا خطيرا فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يقل كهؤلاء الذين يقولون كما سمعناه في هذه الايام قلت يا اخي وحد الناس جمع الناس المهم لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام المهم نستمع ونحارب المشركين ونحن الان في جهاد وبعد ذلك سابين لهم لا وقف النبي عليه الصلاه والسلام وقال لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا كما لهم آله لم يخاف النبي عليه الصلاه والسلام ان يتفرق هؤلاء الناس لأجل انه رد طلبهم وانه انكر عليهم انكارا شديدا اليوم والله لا يمكن تجده يرى صاحبه ويلبس حلقا من صفر او يلبس قلاده ودعه ويقول المهمعي المهمعي في المظاهرات والاعتصامات هذا ما يجره البدع وما يجره البعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام يراه غرس الشرك يراه يصب بالله رب العالمين والمهمعي في المظاهره والمهم في سبحان الله الناظر بسنه النبي عليه الصلاه والسلام هذا منهج هذا منهج يا عباد الله هذا منهج لأنه كثر دعاة الفتن ودعاة الظلال في هذا الزمان والله المستعان وكل يدعي الوسط بليلى وكل يغني على ليلى كل واحد له منهج وكل واحد يعني يدعو الناس إلى طريقة والطريقة المحمدية موجودة بين أيدينا طريقة السلف الصالح منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه والله منهج نقي واضح حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تركتكم او تركتها بيضاء تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك بيضاء واضحه نقيه لا يزيغ عنها الا هالك لا يفتعوا ولو كان يبدا العلم ولو كانوا انما يدعون العلم ولو كانوا انما يدعون العلم فالانسان عليه ان يتبع الحق و يتبع الرجال هكذا كل من ينعق كل ما ينعق ناعق يتبعه الناس الواجب علينا ان نكون رجعين حقا لكتاب الله و النبي عليه الصلاه و المنهج السلام الصالح و ان نحكم عقولنا سبحان الله ان نحكم عقولنا ماذا الهراء يعني اصبح الاسلام مستهدف وربما خرجنا عن موضوع قليل لكن الاسلام اصبح مستهدف في هذه البلاد من من جراء من, من هؤلاء يتربى هؤلاء بنوع المال يتربثون والشيوعيون يتربثون وأهل الإسلام يؤيدونهم بافعالهم القبيحه يؤيدونهم سبحان الله يعني يقيمون الحجج عليهم بأنفسهم لو كنا ندعو في المساج عليكم لو كنا ندعو في المساج للتوحيد ونرجع الناس إلى الحق ونبين لهم الحق ونصبر على ذلك هل سيجد العلمانيون والعلمانيون سيجدون طريق في هذا الأمر ما يجدون أما إذا ترون الشغل وترون الفوضى وتعمل فوضى من أهل الإسلام بطبيعة الحال سيجدون يعني منفذا ويتكلمون عن الإسلام عن المسلمين وتفتح قضايا قضايا صدقون ربما طلبة العلم يعرفونها قضايا تفتح تفتح بين العوام ويطلب هؤلاء ونحن نفتح على أنفسنا حربا نحن فيغنا عنها نحن الآن في دعوة علينا أن نركز الامر بالدعوه لا على الشباب الا يندفعوا الشباب عليها لا يندفع ولكنكم قوم تستعجلون لا تستعجلوا يا عباد الله تصوروا خمسين سنة والناس مغيبون عن الدين أكثر من خمسين سنة والناس مغيبون عن الدين قليل ربما يندر ربما ليس هناك أحد والله أعلم من يدعو إلى التوحيد في خمسين سنة ثم بعد ذلك نفتح أمور الناس أول مرة تسمع بها أمور يعني لا يعرفونها يسنكرونها لماذا؟ بعدها مع الدين قال قم فانذر وربك فتكذر أي هو وأعظمه بالتوحيد والتوحيد على ثلاثة اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والمطلوب من الناس توحيد الالوهيه لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطر مركوز في الفطر توحيد الربوبية وهو الاعتراف بأن الله هو الخالق والرازق والمددد هذا مركوز في الفطر ولذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير على قوم وكان يغير مع الفجر سمع رجل يقول الله أكبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام وافق الفطرة قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار في قوله الله أكبر لم يقل نجا وخرج من النار لماذا؟ لأن المشركين كانوا يقولون الله أكبر من منات والله والعزة والشعرة وهبل كانوا يقولون هذا في أشعارهم كانوا يقول الله أكبر وهذا من الربوبية وهذا لا ينفع وحده لا ينفع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جن من النار حينما قال اشهد أن لا إله إلا الله توحيد العلوهية هو المطلوب وتعلم الناس أن الإيمان بأن الله هو الخالق والرازق المدبر هذا وحده لا يكفي لا يكفي هذا وحده هذا وحده لا يكفي لا يدخلك الجنه ولا يخرجك من النار ولا يخرزك من الكفر إلى الإسلام لأن المسرقين كانوا يقرون بهذا كانوا يطرون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر وما نفعهم ذلك قال وربك فكبني عظمه بالتوحيد ان تعظم ربك جل في علاه وذلك بفعل أواميره واشتناد نواهيه بفعل مقتضيات التوحيد ومن مقتضيات التوحيد ان تحاكم إلى الكتاب والسنه في كل شيء من أصل الدين إلى أقل به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أدنى الإيمان إما الصلاة على الطريق تدحاتم إلى القرآن في كل شيء. حتى إذا أردت أن تبين للناس تدحاتم إلى القرآن. تقول لهم طائفة تقول أن العوالي والصالحين يقربون إلى الله. وطائفة تقول لا. تعالوا تدحاتم إلى, إلى القرآن ماذا يقول؟ في السنة والبدعة. تعالوا تدحاتم إلى القرآن بماذا يقول؟ في بيتك. تعالوا تدحاتم إلى القرآن ماذا يقول؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله فإن تنزعتم شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهذه الفرق والأحزاب التي ظهرت في الاسلام تعالوا ندحاته إلى كتاب الله تعالى في كل شيء هل تظنون أن القرآن ترك نجالة لم يذكره تبيانا لكل شيء ما فرضنا في القرآن في الكتاب من شيء ما فرض في الكتاب من شيء حتى طريقة إنكار المنكر تغيير المنكر طريقة العمل بالمعروف طريقة إقامة الدولة الإسلامية ما تركها الكتاب ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام تعالوا كل هذه الأحزاب وكل هذه الفرق وكل فرقة وطائحة تبدأي عنها على الحق وكل فرقة تسمى باسم تعالوا يا عباد الله أليس بيننا كتاب الله عز وجل أليس بيننا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أليس بيننا منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم وكل يؤسس اسس ويقعد قواعد ويمشي عليها قال وربك فكبر وثيابك فطهر الثياب تطلق على العباد وتطلق على الاعمال وكل انسان أنزمناه طائره في عنقه ويوم القيامه نخرج له كتابا القاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا طائره أي ما يطير من الأعمال فالانسان تطير أعماله يخرج منه أعمال تصدر منه أعمال وهذه الأعمال تبقى ملابسة للإنسان كالثوب تبقى ملابسة للإنسان كالثوب تبقى معه حتى يقبر وحتى يحيى يوم القيامة ويبعث ويحاسب فلذلك في امه العلم تسكر قوله وفي قوله تعالى وثيابك فطهر اي تظهر اعمالك من الشرك طهر اعمالك من الشرك وثيابك فطهر والرجز فاهجر الرجز الاصنام وهجرها تركها واهلها تركها واهلها تركها هي وترك اهلها واضح والاصنام الصنم هو كل ما عبد من دون الله وكان على هيئة صورة أما الوثن فكل ما عبد من دون الله على هيئة صورة او ليس على هيئة صورة هو كل ما عبد من دون الله سواء على هيئة صورة ام لا فالقبر الذي يدعى يسمى وثن لا يسمى صنم يسمى وثن ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبل وثنا يعبد قال بعده الله بالنظارة عن الشرك فدعوا التوحيد غير ذلك قال أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد عشر سنين يدعو إلى هذا الأمر أي أخذ على دعوة الناس إلى التوحيد والانذار عن الشرك عشر سنين في مكة وهو يدعو إلى التوحيد وهنا عن الشرك لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والحكمة أن الله بعثه في مكة لماذا؟ لأن مكة هي أم القرى التي ترجع إليها جميع القرى يقول الله عز وجل ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا أم القرى هي مكة فبعد فيها رسولة وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأم هي المرجع التي يرجع إليه والقص الذي يرجع إليه كذلك مكة شرفها فهي الأطل الذي يرجع اليه أهل الأرض والمسلمون في أقطار الأرض يرجعون إلى مكة فهي أم القرى بمعنى هي المرجع ولذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة لانها أم القرى ومكث فيها ثلاثة عشرة سنة ينهى أهل مكة عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم لو آمنوا نقتدى بهم الناس ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة دارا للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله وأن يبعد عنها كل مخالف ويبعد عنها الشرك والبدع والخرافات لأن الناس ينظرون إليها دائما وابدا ما يفعل فيها ينتشر في العالم من خير أو شر إذا فعل فيها الخير انتشر بين الناس في العالم وإذا فعل فيه الشر انتشر بين الناس ولذلك ترى الكفار ترىهم يجهدون ويجاهدون في أن يحدثوا البلبلة في مكة دائما يعلمون أن هذا المكان هو مهضة الوحي ويعلمون أن هذه القرية هي ام القرى فالدائما أحداث البلبلة في هذا المكان يريدون أن يحدثوا البلبلة في هذا المكان فيجب أن تطهر مكة دائما ولهذا يقول الله جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن صهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فيجب أن تصهر مكة من كل ما يخالف فيجب أن تطهر مكة من كل ما يخالف الإسلام حتى يصدر منها الدين والدعوة الى الله إلى مشارق الأرض ومغاربها والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته في هذا المكان ثم بعد ذلك خرج إلى الطائف ثم عاد إلى مكة ولم يخرج منها إلا لما أذن له ربه تبارك وتعالى وأمره بأن يخرج منها مهاجرا إلى المدينة قال وبعد العشر عرج به إلى السماء بعد عصر سنين عُرِج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وهذه مؤجزة من المؤجزات وحادثة عظيمة وهذه ستن فيها كثير من الناس ومنهم من يرخد عن زينه في هذه الحادثات يعني في سنة عشر أسر يبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومنه عُرِج بيه إلى السماء فقل الله سبحان الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فبينما هو نائم صلى الله عليه وسلم في بيت مهانه جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه دابه وقال له البراق اقل من البغل وفوق الحمار ويقع تقع خطواته عند مد بصره فاركب عليه السلام عليها وذهب به إلى بيت المقدس في الليل وهو بين أظهرهم في مكة عليه الصلاة والسلام واختلط هذا العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم عرج به بدنا وروحا أم عرج به روحا دون البدن عرج به بدنا وروحا أم عرج به روحا دون البدن وعرج به روحا دون البدن وهو يأيضا النائمة. يعني روحه عرج إلى السماء هو يقظا أم نائما المتفق عليه والصحيح هو أنه في الثاني هذا هو أنه إذا عرج بروحه فهو يقظا وليس نائما وأما إذا عرج بروحه وجسده هذا أمر آخر واضح أهل العلم من من قال عرج بروحه وجسده ومنهم من قال عُرِجَ جروحِهِ ولكنه يأضِضًا ليس نائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالتقى هناك مع الأنبياء في بيت المقدس التقى مع الأنبياء ثم بعد ذلك عُرِجَ به إلى السماء وحادثه الإسراء قبل المعراج حادثه كذبتها قريش وجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأدلة الواضحه البين على صبقي فأخبرهم بهذا الأمر أنه البارحة وهو بين اظهرهم قد أسر به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس يصبحوا يغربون أكف أيديهم يقولون جن محمد يبيت ليلته بين اظهرنا ويقول أنه ذهب إلى بيت المقدس ومعلوم أن بين مكه وبيت المقدس مسافة طويلة جداً مسافه طويله جدا كيف في ليلة ولا عنده طائرات ولا شيء ف... والنبي عليه الصلاه والسلام لما اسر به الى بيت المقدس نسي ملامح بيت المقدس لم يكن يظن عليه الصلاه والسلام انه لا اخبره هذا الامر انهم سيسالون ماذا رايك فارادوا ان يمتحنوه فقالوا له صفنا بيت المقدس من قصه وهم يعلمون انه لم يذهب في حياته مره الى بيت المقدس يعني الآن لو وقف له بيت المقدس كما هو فإنه صادق ولو لم يصفوا لهم فهذه ستكون حجه لهم عليه صلى الله عليه وسلم بالرغم أنه لا حج لهم ابدا لأنهم يعرفون أنه الصادق الأمين فالله عز وجل أراه بيت المقدس امامه وهو يراه ويصفه إلى هؤلاء حتى وصف لهم أماكن لا يعرفونه ووصف لهم الناس الذين خرجوا من بيت المقدس في تلك اللحظة والذين يتجهون إلى مكة إلى قريش، ومن كان يرقص تلك القافله ففي وقتها لم يصدقوه وبعدما جاء تلك القوافل كذلك لم يصدقوه كالنبوه صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه جاءهم بأشياء واضحه وبين وآيات ولكنهم لا يؤمنون لا يريدون اتباع النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تبارك وتعالى ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين لايات الله يجحدون واما حادثه المعراج هو انه صلى الله عليه وسلم أعرج به مع جبريل عليه السلام وكل مره يستفتح بعد من ابواب السماء سنعفيه ان شاء الله وفي كل سماء يجد واحد من الانبياء عليه الصلاه والسلام ويسلم عليه ويرحب به ويقر بنبوته صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى موسى عليه السلام وبكى موسى وقتها قال شاب يبعث من بعدي أو فتى يبعث من بعدي يدخل من امته أكثر ممن يدخل من امه الجنه بكى موسى عليه السلام هذا حرص الأنبياء والرسل على هداية اقوامهم وهداية فتباعه وفي حديث المعراج فرضت عليه الصلاة فرضت عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وكما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل ثلاث سنوات من الهجرة قبل ثلاثة سنوات من الهجرة واختلف الناس إنهم قال قبل عام ونصف ومنهم من قاع قبل خمس من الهجرة ولكن الراجح والأقرب أنه قبل ثلاث سنوات كما دل عليه كتب السير والتاريخ وكثير من الحديث ذلوا على ذلك وقد ذكر الله تبارك وتعالى حديثة المعراج فقال سبحانه وتعالى في أول سورة النجم ولقد رأاه نزلة أخرى عند تدرى المنتهى عندها جنة, الما عندها جنة المأوى إذ يغشى تدرد ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ثم إنه نزل من السماء إلى بيت المقدس، ثم ثم إنه رجع إلى متى في ليلته فلما اصبح وأخبر الناس بذلك، المؤمنون تزداد الإيمان وأما الكفار فزاد شرهم وفرحوا بهذا وراحوا يشحرون به فكيف يزعم صاحبكم أنه يذهب إلى بيت المقدس ويرجع منه في ليلة واحدة ونحن المغرب أسباب الكبيري إليها شهر الذهاب وإيا له شهر إيانا قدرة الخالق يقيسون قدره الخالق بقدره المخلوق وفي حديث المعراج كذلك تبين صدق ابي بكر الصديق أكثر مما كان عليه فقال له المشركون انظر الى صديق ماذا قال قال وما قال قال يزعم يزعم أنه ذهب به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وإنه جاءه ليله واحدة. قال ابو بكر الصديق إن كان قاله فهو كما قال لقد صدق. قال كيف ذلك؟ قال أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك. انا أصدقه في خبر السماء ينزل عليه. فكيف لا أصدقه في إسرائيل إلى بيت المقدس؟ تصديق تاد. وكامل للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه في تلك الليلة فرضت عليه الصلاة وخمسين ثم قصف الله عز وجل على عباده فاصبحت خمس صلوات وذلك بعد إشارة موسى عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه ويطلب منه التخفيف مع علمه أن هذه الأمة لا تقدر لأن أمته لم تقبل على ما كلفت به بعد ذلك صلى الله عليه وسلم امر بالهجرة قمر بالهجرة إلى المدينة وقبل هذه الهجرة حدثت الصحابه رضي الله عنهم حوادث في هذه الفترة الزمنية وعذبوا عذابا أليما وشديدا من المشركين وأذهب المشركون اذى كبيرا فأشار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى أرض الحبشة وقتها يملكها النجشي وكان رجلا لا يظلم عنده الناس كان رجلا نصرانيا لا يظلم عنده الناس خرج ثلاثة عشر نفر ومعهم بعض النساء وقدر الله تبارك وتعالى وفرج عليهم أن وجدوا سفينتين تحوجان إلى أرض الحبشة فركبوا فيها وذهبوا إلى النجاشي. ولما علم قريش بذلك اشتد غضبها وازداد لأنهم يرون الآن أن الدعوه تنتشر وهؤلاء سيخرجون وتنتشر دعوتهم بين الناس وهم يخافون يخافون أن يصبح للنبي عليه الصلاة والسلام أتباع هؤلاء الذين خارجوا بعد ذلك سمعوا أن المشركين قد آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فرجعوا وفي الطريق وجدوا أن الأمر كبيرة فمنهم من عاد إلى النجاشي ومنهم من حبس كذلك امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجره الثانية إلى الحبشة وفي المرة الأولى أدرك هؤلاء صحاب المؤمنين بعض المشركين ومعهم هدايا إلى ملك الحبشة وهو النجاشي ودخلوا عليه ويطلبون هؤلاء الصابئة كما يسمونهم يقولون ان هؤلاء تركوا دين ابائهم وتركوا دين ازدادهم ويسبون هذا الدين وهؤلاء الصبي افسلمهم لنا حتى نفعل فيهم ما نفعل وجاءوا له بالهدايا وكان هذا الرجل لا يظلم عنده كما ذكر لا يظلم عنده احد فلم يعطيه فماذا فعلوا اثاروا عليه بطارقته البطارقه الذين حوله ثم بعد ذلك ذكر له أن هؤلاء يسبون إسحاق عليه السلام ويقولون أنه عبد لله وليس بإله وهذه طريقة كل من ليس له حجة في كل زمان طريقة كل من ليس له حجة في هذا في في زمان إما يصفونهم بالجنون يصفونهم بألفاظ قبيحة وكما نسمع اليوم حتى بعض الدعاة الذين يظنون أنهم يدعون يدعون عنه يدعون إلى الإسلام وسمون أخوانهم بالوهمية، سبحان الله، وهمية يخرج أحدهم ويقول هؤلاء الوهمية، ونحن عندنا دينهم عندهم دين، وتقاليدنا وتقاليدهم، هكذا في الحديث، الدين الذي قاتل من أزهى الصحابة، الدين الذي من هذا الصحابة إلى حادثة، ينشر هذا الدين يصبح عندنا دين مشرق دين مغرب دي سورس و دي سعودي الأولى للكفار بهذا الأمر وهؤلاء يستعون في تفريق العمة وهدية لماذا؟ هل قالوا أن محمد بن عبد الوهاد نبي؟ ها؟ هل قالوا أن محمد بن عبد الله مصيد بكل شيء؟ لا يخطئ سبحان الله هذا لمز بالألقاء هذا لمز وهذا ما في النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه رضي الله عنهم أرضاه اصبروا كما صبر اولئك القوم وانتم والله ستقرؤون وهذه الدوره سترون فيها كتب محمد بن عبد الوهاب ماذا في هذه الكتب دعوه الى التوحيد ونبذ للشر ماذا في ان هؤلاء يريدون ان يعبدوا نحن من خلق ويعبدون الحصان وتعبد المنوبيه ها ان جاء دين جديد قرر ما في الكتاب والسنه كما قرره الامام مالك وقرره الامام احمد وقرره شيخ الاسلام الزينيه وابن ابي زيد القيرواني افتحوا كتب ابن ابي زيد وكتب محمد بن عبد الوهاب تجد بينها خلاف مستحيل يستحيل البثه هؤلاء الذين يدعون انهم علماء في هذه البلاد يستحيل لو يفتحون كتاب لابن ابي زيد القيرواني وكتاب محمد بن عبد الوهاب ان يجدوا بينهما فروقا ويقولون علماء الزيتون علماء الزيتونة حشاها الزيتونة من هؤلاء والله حشاها الزيتونة من هؤلاء كانت منارة ثلاثية كانت منارة يدرس فيها الكتاب والثن على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم ليس على منهج الأشاعر والصفية الذين يريدون أن يخربوا البلاد ويشتتوا العباد ويفرقوا الناس بدعوة ماذا سبحان الله كل من يضع أبوث أحمر وثناره يقال له عالم ويقال له فلان الداعية ويتكلم في دين الله رب العالمين ويرد على الحق ويرد على الإسلام ويرد على السنة بما؟ تقاليدنا تقاليدنا هذا ما كان يتكلم ابن عميس تقاليدنا وعاداتنا وهؤلاء كذلك يتكلمون بهذه الألفاظ أي تقاليد هذه إن كانت مخالبة للشرع نعم العرف محكم إن كان موابق للشرع أما إن كان مخالب للشرع أي تقاليد إنا وجدنا ابانا على امه وإنا على اثارهم مقتدون إنا وجدنا ابانا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله فهو كتاب الله بين ايدينا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بين ايدينا واغلبها بالصالح بين ايدينا لم يذهب منه شيء هذه الكتب السته صحيح البخاري صحيح مسلم كلها فيها الدين كلها فيها تعال لها ثم يقولون نحن عندنا عادات وتقاليد وثقافات وخزعبلات سبحان الله دخلت في أذهان هذه الحريات الباطلة وهذه الحريات المزعومة فهؤلاء النفر رضي الله عنهم وارضاهم لما دخلوا على النجاشي رحمة الله عليه وسألهم عما يقولون في عيسى عليه السلام فماذا قالوا قال أحد الصحابة تلى عليه من سورة مريم من أوائل سورة مريم جعفر بن أبي طالب تلا عليه أوائل سورة مريم وكان النجشي ينكت بعود ويقول والله ما جاوز عيسى هذا ما جاوز عيس هذا فإنه عبد لله ورسول لله تبارك وتعالى انظروا إلى هذا الرجل وماذا فعل البطارقة صار البطارقة قالوا الله من جاوز عيسى هذا وانطرتم ما جاوز عيس عليه السلام وانطرتم هذا هو الحصن الذي يجب أن يتبع ثم قال لهم أنتم الطلقاء اذهبوا لا يتعرض لكم أحد ولا يهجوكم أحد أصبح الدين ينصر بغير أهله في الاصل وأهله اليوم كما نراه ممن والله لم يستمر رائحة العلم والله يستغرب إنسان يعني ميدانه في المحاماه والآخر ميدانه في الطب ولم يتعلم الدين ثم بعد ذلك يتحدث عن الدين وتحدث عن الدعوة البلانية والدعوة البلانية وتعوى البلانية ويؤصل والله الله المستعان سبحانه الله يتكلمون عن الدين لا يستحيون من أنفسهم اناس تتكلم عن الدين هؤلاء الذين يتكلمون عن الدعوة السلفية والدعوة الوهابية جاءوا في بعض الضرامج يغنون أغنية شدهوكو. تابع للإسلام يغنونها ويطلع بذلك إرضاء لمن من العلمانيين وإرضاء للشيوعيين ولم ترغى عنك اليهود ولما صار حتى تتبع عملتهم لماذا سبحان الله لماذا أنا استفرق هذا التشتت وعدم الرجوع للكتاب والسنه اليس بيننا ها ندعوكم سبحان الله نحن على ظلام ندعوكم لكتاب الله ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الصالح تعالوا. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم لماذا لا ينفعون هكذا ينفرون الناس من دعاه الحق نعم من دعاه الحق ينفرونهم من الذين يدعون للتوحيد الخوارزم ينفرونهم باسمهم المرجئه والاخرون ينفرونهم بانهم وهابيه وهؤلاء ينفرونهم بكذلك سبحان الله تعالوا في الاكتئاب الله وسنه النبي على وجل ارون من هم علماءكم من هم علماءكم سبحان الله الذين يؤسسون للشرك لماذا لم تتكلم على الشرك لماذا لم تتكلم عن هذا في الزمن الغابر لماذا لماذا والشرك يضرب اصنابه لماذا نتكلم على الكفر المنتشر بين الناس؟ تكلم عن هذه الأمور ثم بعد ذلك يخرج ويتكلم في دين الله رب العالمين. ولو كان من كان كان مفتيا أو كان وزيرا أو أي كا يتكلم في دين الله رب العالمين بهذه الطريقة في التوحيد في يريدونها هذه والله رب العالمين يريدون أو منهج في هذه البلاد يريدون نصر منهج الشعر. وأنتم تعلمون أن منهج الشعرية قائم على أن دعاء غير الله ليس بشر قائم على أن دعاء غير الله ليس بشر لأن عندهم معنى لا إله الا الله ليس لا معبود بحق إلا الله وإنما لا قاد على الاختراع إلا الله هذا زعبهم نقل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إن ولي ذلك ونقادر عليه ونفضل ان شاء الله من الله في نكمل الفصول الثلاثه باذن الله ويكون الامتحان في الحصه الثالثه وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين